والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلون لا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَهَكُمْ وَيَقُولُونَ لِإِخْوَانِكَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُكُمْ فيكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرن كم والله يشكر كَلْبُونَ لَئِنْ أَخْرِجُوهُ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُ وَلَئِن قُتِلُوا لَا يُنْصَرُونَ وَلَئِن نَّصَرُوهُ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَنْ لا يُصْرَفُونَ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِ قَوْمٌ لا يقاتلون جميعا الا في قرى محصنه او من وراء بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا كَمَثَلِ لَيْلٍ مِنْ قَبْلِهِ قَرِيبًا ذَا كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَإِنَّ